والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وما يعمر من معمر من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير